زلنا نتحدث عن آفات اللسان واليوم نحاول أن نتحدث عن هذه الآفة نحاول أن نضع لها العلاج إن شاء الله رب العالمين وهذه آفة خطيرة تعصف بكثير منا وهي كثرة الشكوى تجلس مع أي إنسان رجلاً كان أم منبعه صغير كان أم كبيراً وتقول له كيف حالك يا فلان وإذا به سبحان الله وكانه ينتظر السؤال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 والله يا اخي العمال المتعبين والموظفين لا تقون الله رب العالمين اسمعك واذا سألت, سألت من يعمل عندكم كيف حال الرئيسكم في العمل او مديركم في العمل او المسؤول سبحان كل يشكو من الكل وإلا بيجل الإنسان ما يشكو مثل ربما يشكو من الطقس ومن الجو هذا مشهيد الحر هذا مشهيد الرطوبة هذا وكأن يعني للأسف الشديد الشكوى صارت ملازمه لكثير مننا لماذا تكثر الشكوى. لان الرضا عندما يتبخر من قلب العبد البريء ان الشكوى تحل محلة. يعني اذا تبخر الرضا وقل قلت جرعة الرضا وقل الشعور بالرضا في قلب الانسان المسلم كثرت شكواه. يعني الانسان لما يستخر التاريخ ويرى كيف كان صخرة الحبيب صلى الله عليه وسلم والتابعون والتابع التابعين اللي يضمضي عليهم جميعا ما كان أحد منهم يشكو الا الى الله سبحانه وتعالى فلماذا اختمت الشكوى من ارسنتهم ولماذا اجتلين نحن بهذه الكارثة او بهذه الآفة اولا المسلم لو فوقت حقيقة الرضا لتبخرت الشكوى من عنده وتلاشت الشكوى من فوق الرساة يعني ارحبت عندما يفهم قضية الرضا يرضى العبد بامري بما يأمره الله به ويرضى بما يقدره ربه عليه يعني الله عز وجل يقدر لي ما ما مرض ضنك في المعيشة قلة رزق يعني فشل في امر ما سبحان الله رغم ان الانسان قد يكون مثلا قد طرق الاسباب ولكن الله لم يقدر عندئذ يرضى ويقول بد ان يكون هذا الامر خيرا ان شاء الله يعني كما قلنا ان قبل ان يعقوب عليه السلام لما فقد ابنه الاثير لديه يوسف بيضط عيناه الحزن فلما فقد ابنه الثاني بن يمين كان الامور المنطقية ان يزداد حزن وياس واحباط يعقوب عليه السلام لكن الاعجب ان الامل يعني لهمه الخطوب وكثر الحزن وازداد الاسى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 ولذلك قال المتفائل العربي يا رفيقي نحن من نور الى نور مضينا ومع النجم ذهبنا ومع الفجر اتينا اينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل اين ان نور الله في قلبي وهذا ما اراه هذا انسان امتلأ قلبه بالرضا وبالتالي الرضا والشكوى يعني امران متضادان تماما فاذا غلب الرضا على القلب قلت الشكوى على اللسان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 الرجاء والخوف يزولان في الجنة يعني اللي يصير هناك لا رجاء ولا خوف ولكن الرضا يكون يعني سبحان الله يظل مع الإنسان حتى يوم القيامة سبحانه وتعالى. العظيم والرضا عبر عنه بالقرآن لأن الرضا كما قلنا الناس الذين ذهب الرضا بعيدا عنه كثرت الشكوى على ألسنته انظر إلا الذي رضي بما قدره رب العباد سبحانه وتعالى يعني قل أغير الله أتخذ ولي الفاطر الشمارات والأرض أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء أفغير الله ابتغي حكما هذا إنسان عندما يقرأ كلام الله عز وجل يستشعر هذا الرضا لا اتخذ وليا غير الله لا أبغي ربا غير الله لا أبتغي حكما إلا الله سبحانه وتعالى في صغير الأب كبير ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا أما بعد القضاء هو الرضا بذاته أو رضا بعينه الانسان الذي يكثر من الشكوى يجب ان يضع امامه عدة محاول حتى تختفي الشكوى من فوق رسالة اولا العبد يجب ان يعلم انه مفوض والانسان المفوض راض لكل اختيار يختار له والامور التي تأتي كابتلاءات للعبد فيشكو منها انه لا تبديل لخلق الله الامر هذا هذا من خلق الله سبحانه وتعالى هذا من امر الله عز وجل يجب ان اعلم انه لا تبديل لخلق الله ويجب ان اعلم انني عبد المحط فاذا اختبرني رب العباد سبحانه وتعالى فلا اتسخط جرايا الاحكام عليه واذا كان كل واحد منا يدعي محبة الله فالمحب الصادق راض بكل ما يعامله بي حبيبه حتى وان لم يفهم ثم انني عبد محدود الفكر محدود العقل لا ادري ما الغيب ما هي حلقة الامور فانا انسان اجهل على الأمور الامور والله عز وجل وهو سيدي يا عملاي هو لدي عدت مصلحتي صغير الامر ثم اننا نقول كل راحت فينا اقول انا مسلم انا مسلم هل ندري ما معنى ان انا مسلم مسلم يعني سلمت نفسي لله رب العالمين اذا كنت قد بعت نفسي ومالي لله في قول الله عز وجل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بانهم الجنة فإذا باع الإنسان نفسه وماله لله فلماذا لا يسلم نفسه لله عز وجل ليفعل الله عز وجل به ولن يفعل الله به إلا خيره وبعدين العبد عندما يشكو لا تحل المشكلة لا إذا شكوتها لا تحل المشكلة بل المشكلة ربما تزداد تزداد تعقيدا المشكلة ربما تنهر بيه بعيدا لكن إذا أنا رضيت تخف حمل المشكلة وهنا الرضا ينزل على القلب السكينة فتبرد حدة الشكوى ويفتح لي باب السلامة ويجعلني عندما ارضى يجعلني اخرج هوايا من قلبي يعني يكون هوايا تبعا لما يرضي الله عز وجل كل انسان يخالف الشر اعلم انه عديم الرضا لان الانسان الذي يلعذر الله يرتشي ويأخذ حراما لم يرضى بما قسم الله له من راتب او من مات الانسان الذي يتكسب من سحط ومن حرام ولاذ ظهر العالمين لم يرضى بما قسم الله له من ما اللسان الذي يتعدى على حدود الاخلاقيه سواء بالنظر الى ما حرم الله او غيره لم يرضى بما قسم الله له من حلال عنده ولذلك اما ندعو رب عبادي عز وجل ونقول في كل دعاء ماض في حكمك عدل في قضاؤك اذا فاينا الرضا بعدل الله في قضائه وببضور الله في حكمه أي الانسان سبحان الله يعني كلما اعمل قلبه في مسألة الرضا اذا قضية الشكوى تختفي ثم ان العبد المتسخط الاشاكي الذي كلما جلست معه يعني يشكو دائما في صغير الامر الكبيره فيجب في ان يرضى ويعلم نفسه الرضا فالعبد ذو ضجر والرب ذو قدر العبد قليل الرضا يعني سبحان الله العظيم يعني يتتجر من الامور ويمل كثيرا وخلق من عجل ويريد ان يحقق الامر كما يبغي بهواه هو ولا يعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار له يعني ما يعود عليه بالخير يعني اخوات الاسلام الانسان كثير الشكوى هو انسان يتعب نفسه ويتعب من حوله يعني انت جلست تشكو من زوجتك مثلا او من ابنائك لصديق لك او لاخر لك بعد ان انتهت المسألة ما الذي كسبته ما الذي عاد عليه اولا لم يستطع اخوك ان يغير لك سوء قلق زوجتك. مثلا انت اخت الاستاذ جلست في كل صغيرة وكبيرة مع صديقاتك او مع امك او مع اختك او, مع او مع جارة لك فجلست لها من صنع اهل زوجك معك مثلا هل حلت المشكلة ابدا لم تحل المشكلة بل على الراكس كتكت الاسطار الاسرار اصبحت خارج البيوت اصبح هناك تحت عروان الخيانة كما قال رب العباد سبحانه وتعالى وامرأة نوحا وامرأة لوطن اذ كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيء وقيل دخول النار مع الداخلين هذا الامر لم يعود عليك ولا على بيتك بالخير بالعكس ادخلت نفسك في غيبة في نميمة وفي تصغير أهل الزوج أمام الآخرين أو العكس. نقول هذا كلام للزواج الكريمة. سواء الزوج أو الزوجة، سواء الرجل أو المرأة الصغير أو الكبير. سان سبحان الله يعني عندما تشكو يعني الإنسان فأنت تشكو الذي يرحم الذي لا يرحم. تشكو من يرحم إلى من لا يرحم. لأن الإنسان ما الذي يعطيني هذا بعد أن شكوت وبعد أن قلت ما الذي يعطيني هذه امرأة؟ يعني يدخل زوجها عليها من التبعين فإذا تتلوى من الألم ألم شديد في بطنها في أمعائها فيتبسم الرجل تقول له يا رجل أنا تستحي يعني تراني في هذه الحال وأبكي ألما وأنت تتبسم فيقول لها والله فقدت نعمة البصر بعين اليمنى هذه منذ عشرين سنة لم أشكو لأحد ولم يشعر أحد حتى ولا أنت يعني سبحان الله إذا هذا الراضي بقضاء الله سبحانه هل هذا الراضي تخرج من لسانه شكوى ابدا, أبداً. الانسان إذا ألزم نفسه الرضا يعني تبتعد الشكوى عن لسانه ولذلك العلماء قسموا الرضا الى رضا العوام ورضا الخواص ورضا خواص الخواص فالعوام رضاهم ان يرضى بما قسمه واعطاه ربه اما الخواص فيرضون بما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه اما رضا خواص الخواص فهو رضاهم بالله سبحانه وتعالى بدلا من كل ما سواه فلا يرضى بغير الله ربا ولا يرضى بغير دين الله دينا اذا اخوة الاسلام هل ملأنا قلوبنا رضا حتى تختفي آفة الشكوى من فوق السنتنا عسانا نسمع هذا ونستعين